Zekiri, Zekiri, kome zekkeri, kome zekkeri, kome zekkeri, kome zekkeri, kome zekkeri, kome zekkeri, kome zekkeri, kome zekkeri, kome zekkeri, kome zekkeri, kome يا يوما سهوت عن الصلاتي وقمت أضيع في الآثام ذاتي وأطعم لحم إخوان اضتيابا وألحتني الحياة عن الممات فبالقرآن قوم ذكريني يا يوما سهوت عن الصلاتي وقمت أضيع في الآثام ذاتي وأطعم لحم إخوان اضتيابا فألهتني الحياة عن الممات فبالقرآن قوم ذكريني فبالقرآن قوم ذكريني إذا صعرت للأقوام خادي وجازت كبريائي كل حدي إذا صعرت للأقوام خادي وجازت كبريائي كل حدي ورحت أسير مختالا فخورا وحيدا واخذت عن الطريق بدون قصدي فبالقرآن كومي ذكريني يا يوما سأوت عني الصلاة وقمت أضيع في الآثام ذاتي وأطعم لحم إخواني اغتيابا وألهتني الحياة عن الممات فبالقرآن كومي ذكريني فبالقرآن قوم ذكرينى إذا لم أمش فوق الأرض هونا ولم أصبح لكل الناس عونا إذا لم أمش فوق الأرض هونا ولم أصبح لكل الناس عونا أصبحن الجهال حلما ولم أختار من الألوان لونا فبالقرآن قوم ذكريني يوم سأطعن الصلاتي وقمت أضيع في الآثام ذاتي وأطعم لحم إخوان اغتيابا وألحتني الحياة عن الممات فبالقرآن قوم ذكريني فبالقرآن إذا بالمستفاطه تمنت وقلت الله ربي واستقمت وإذا بالمستفاطه تمنت وقلت الله ربي واستقمت وملأ النور والإيمان قلبي وللرحمن يا زوجي سلمت وملأ النور والإيمان قلبي وللرح يا زوجي سلمت فبالقران قومي هنئيني ومن يساوت عليه صلاتي وكنت اضيع في الاثام ذاتي واطعم لحم اخواني اغتيابا والهتني الحياه عن المماتي فبالقران قومي ذكريني فبالقرآن قومي ذكريني إذا ما ميت ديني كما أوصى النبي فودعيني إذا ما ميت ديني كما أوصى النبي فودعيني ولا تبني على جسدي بناء ولا تبني على جسدي بناء ودينك في صميم الروح صوني وبالقرآن قوم شيئا وبالدعوات دوما فذكري وبالدعوات دوما فذكري ودينك في صميم الروح صوني وبالقرآن قوم شيئا وبالدعوات دوما فاذكريني <متحدث> <وبالدعوات> دوما فاذكريني <متحدث>